اللهم لك الحمد احتما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في الرخاء وعند البلاء اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها القرى وتقضى بها الحاجات وترفع بها الدرجات وتنال بها الرغائب اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت الله مكنا وصرف عنا برحمةك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم لا تخسنا يوم العرض عليك وهب لنا من رحمتك ورضوانك ما يقربنا اليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انك انت وليها ومولاها اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير اللهم ارحمنا رحمة تغمنا بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا رحمة واسعة ترحم بها ضعفنا وتنم بها شعثنا وتو... وتوحد بها فرقتنا وتجمع بها شملنا اللهم جمع شملنا ووحد صفوفنا, و... ووحد صفوفنا اللهم عافنا واعف عنا ولغير بابك الكريم لا تكنّا تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا والرقوعنا وسجودنا وزكاتنا وصدقاتنا وعافنا واعف عنا بيُّد وجوهنا واشرح صدورنا ويَمِّن كتابنا, ويم كتابنا واشرح صدورنا وتبِّت أقدامنا واغفر لح لغائبنا، واغفر لشاهينا، وارحم اباءنا واغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لابائنا وارحم أمهاتنا، اللهم رزقنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، وجعلنا من أهل ليلة القدر، وجعلنا من عتقائك في ليلة القدر، اللهم اكتب لنا براءة عتق من النيران في ليلة القدر. اللهم انا نسألك حجة وعمره قبل الممات واغفر لنا ما فات نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنتا ونعيما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا وجسدا على البلاء صابرا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوه لا ترفع اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان اجعلنا ممن نظرت إليهم في رمضان ومن تنظر إليه لا تعذبه أبدا اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم براءة عتق من النيران في رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تسج قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب اللهم ارحمنا اذا وارانا التراب وفارقنا الأحباب وسرنا تحت الجنادل والتراب برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد